Umm -hmm. قل المعاصي ومنن علي باللطافين يفطي بي خلاصي يا اخي دام بالنواسي ادرك غريق قل المعاصي wamenu nalae bilatafin yufadhi bi li khalas عند الغير القاصي يا وهب الفضل جزالا لضائعن علي عصي يا وهب الفضل جزالا لضائعن علي ya khifan min nawasi adzik ghariq al maasi تدارك بلطف فليس لي من مناص إلا ان لم تدارك بلطف فليس لي من مناص إلا ان لم تدارك بلطف فليس لي كتحمس يا صيي الهروب يا امين كتحمس يا صيي يا انت لك غالي a